أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فهو المهتدأ ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين وآل بيته وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد اقتربوا اخوة اقتربوا هنا يعني كده أزاكم الله خير الحقيقة يا إخوة بارك الله فيكم أنا لست يعني أهلا للتدريس ولكنه تكليف من فضلة الشيخ عادل حفظه الله أما عن التفسير فهذا باب عظيم من أبواب العلم بل إنه من أعظم أبواب العلم لذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن إذ أنه صاحب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ابيه عالما من علماء الصحابه بل من اكبر علماء الصحابه اذ كان يعده عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه من اهل مشورته وهو ما زال صبيا صغيرا بسبب دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم كذلك بسبب تفوقه في تفسير القرآن الكريم وتاويل الفاظه وتبيينها وتفهيمها للناس إذن التفسير باب عظيم من أبواب العلم بل من أعظم أبواب العلم كذلك أنتم تعرفون ولا تحتاجون إلى زيادة معرفة في هذا الباب باب تقسيم مدارس التفسير عند الصحابة وعند التابعين لعلكم درستموها وتعرفون يعني ما فيها من تفصيل فتعرفون أن أعظم مدارس التفسير مدرسة مكة التي كان شيخها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكذلك مدرسة الكوفة التي كان شيخها ابن أم عبد رضي الله تبارك وتعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود ثم تأتي المدرسة الثالثة كما تعرفون يا إخوة وهي مدرسة المدينة وشيخها من أبي بن كعب شيخها أبي بن كعب لما كانت مدرسة ابن عباس أعظم مدارس التفسير على الإطلاق عند الصحابة كان تلاميذ ابن عباس أعظم مفسر القرآن في التابعين إذ أنهم فاقوا في تفسير القرآن الكريم يعني, يعني من كان معهم في الدرب أو على الدرب في طلب العلم والتعلم فمن هذه المدرسة العظيمة كما تعلمون شيخ الأئمة في زمانه بل شيخ العلماء جميعا أبو محمد عطاء بن أبي رباح رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه الله هذا من أعظم يعني تلميذ ابن عباس وكان عالما بالتفسير وكان لا يفتى في أعمال الحج إلا عن طريق عطاء بن أبي رباح التفسير الحقيقه يا اخوه بيعطي لصاحبه اذ يقراه واذ يتعلمه واذ يعلمه يعطي له يعني بهجه ويعطي له شيء كده عظيم جدا في القلب وفي النفس ومن اعظم اسباب رفع الهمم لطالب العلم ان يقرا في التفسير وان يتعلم التفسير اطيبني الرباح هذا الذي اكلمكم عنه كان قد امر من قبل امير المؤمنين الا يفتى وعطاء بن أبي رباح الا يفتى في اعمال الحج الا من قبل عطاء بن ابي رباح الا ان يكون غير موجود وكان عطاء بن ابي رباح ابدا اسودا اجعد الشعر افطس الانف اسود اشل الرجل واليد قصير اعور كل هذا كان في عطاء بن ابي رباح ومع ذلك كان ايه عملاقا كبيرا اذ انه من اعظم تلاميذ ابن عباس كذلك طبعا مقاتل وعطاء الخراساني وغيرهم من العمالقه انا انصح اخواني بان يسمعوا تفسير القران الكريم لفضيله الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله الشيخ بيقرا في هذا التفسير من ابواب البيان ومن تفسير ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عليهما جميعا بيقرأ طبعا بسرعة فأنت ممكن تمسك كتاب زي زبر التفسير هذا أو كتاب ايسر التفسير للشيخ الجزائري مثلا أو غيرهما زي تفسير الشيخ السعدي رحمه الله أو لو أمسكت بتفسير الشيخ محمد حسن المخلوف مثلا وهو كلمات القران تفسير وبيان وسمعت الشيخ محمد بن اسماعيل استفدت كثيرا باذن الله عز وجل الحقيقه يا اخو الله انا يعني مستحيل ان اتكلم وانتم موجودون انتم اصحاب فضل والخير يظهر على وجوهكم لكن سامحون هو تكليف لمره او مرتين وسياتي لكم من هو افضل منا باذن الله عز وجل اظنكم وصلتم الى سوره المعون طيب انتهينا من سورة المعون. الحقيقة أن السورة التي بعد سورة الماعون وهي السورة المرتبة في المصحف رقم ستة بعد المئة وهي سورة الإلاف سورة قريش. السورة التي قبلها مباشرة في المصحف وهي السورة المرتبة برقم خمسة بعد المئة سورة الفيل. هاتان تاني فضلم شيل تحت انتوا خلصتوا كده ولا العاديات يعني تخلصوا كلا لا؟ العديات يعني ربع كده خلصوا لي يعني خط ربع كده خلصوا لي تحت فبنعرج تعجيرنا بصورة سرعة كذا كنا على الفيل والالاف إن شاء الله. صورة الفيل الصورة رقم 105 وخمسة وصورة الالاف أو قريش رقم 106 لهما ارتباط عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى من حيث الألفاظ ومن حيث التفسير. طبعا انتم درستم هذا الكلام ولعلكم سمعتموه من مشايخنا يعني سوره الفيل وسوره قريش لهما ارتباط عظيم في كتاب الله عز وجل من حيث الالفاظ خد بالك معايا سوره الفيل كم ايه خمس ايات الهدف التفسير لابد ان يحفظ ترتيب السور والاجزاء والأحزاب والارباع ورقم الايات خدت بالك عشان تعرف تقرا كويس في التفسير وتربط الآيات بعضها ببعض لأنها تلاقي مثلاً صورة الفيل مرتبطة بآية في صورة النحر في التفسير لو تراجع مثلاً أضواء البيان أو غيره ومرتبطة بآية في صورة العنكبوت فانت إذا عرفت التسلسل المصحف يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس مئة واربعتشر صورة كم جزء كم حزب كم ربع الأحزاب وتبدأ بإيه تلاقي نفسك إيه يعني تفوقت في إن شاء الله في التفسير صورة الفيل خمس آيات وصورة قويش كم آية أربع آيات له مرتباط أو بينه مرتباط من حيث الألفاظ ترتيب الآيات الألفاظ ومن حيث التفسير فسورة قريش كأنها جواب شرط لشرط ورد في سورة الفيل وإلا ما يكن فيها شرط سورة قريش كأنها جواب لشرط ورد في سورة الفيل سورة الفيل لماذا سميت بسورة الفيل؟ لذكر قصة الفيل فيها سوره الفيل يا إخوة بدأها رب العالمين بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل طبعا أنتم ذكرين ترى هنا معنى ايه تعلم مش ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم علم قبل أن تنزل عليه هذه السورة بنبأ أصحاب الفيل علم أم لم يعلم علم نعم علم من ابائه وأجداده وجيرانه قصة الفيل طب لماذا يقول له رب العالمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهو عنده علم طب هو في هنا جانبي هل لو اجمع اهل الكفر على شيء يقبل اجماعهم هم اهل مكه اجمعوا على قصه الفيل لم ينكر احد منهم يقبل اجماعهم او لا يقبل نعم ليس عندهم كذب لا يقبل ولو كان حقا لا يقبل اذا كان حقا اذا وافق الشرع ولم يخالف الشرع طيب يقول رب العالمين لنبيه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل احنا قلنا ترى هنا معنى ايه تعلم او تسمع مثلا ممكن نقول تسمع الرؤية تاتي في احيانا في اللغه بمعنى السمع او بمعنى السماع يعني البصر ياتي بمعنى السمع في احيانا كان الله عز وجل يلفت انتباه النبي صلى الله عليه واله وسلم او يلفت انتباه الامه في شخص النبي صلى الله عليه واله وسلم الى نعمه عظيمه ستاتي بعد ذلك في سوره قريش اذا اردت ان تعرف قدر هذه النعمه فيجب عليك يا محمد او يجب عليكم ايتها الامه ان تذكروا قصه الفيل اذ كانت هذه القصه عجيبه في دفع الأمن والطعام والشراب عن بلدة بكاملها فرجعت بسبب الأمن والطعام والرزق من الله عز وجل فإذا أردتم استدامة الأمن والطعام والشراب فعليكم أن تحافظوا على هذه النعمة نعمة الأمن وإلا ستسلب منكم كما كانت ستسلب من قريش إذ دخل عليهم جيش الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سؤال آخر ألم يجعل كيدهم في تضليل بلى جعل كيدهم في تضليل يعني قد كادوا لهدم الكعبة وخرجوا من اليمن كما تعلمون لأرادة إيه هدم الكعبة فجعل الله عز وجل كيدهم هذا في ضلال فلم يصلوا بفضل الله عز وجل إلى مرادهم ألم يجعل كيدهم في تضليل ثم أخذ يذكر ربنا سبحانه وتعالى في الفاظ بديعه كيف اهلك جيشا عظيما بجند غير متوقع هو كان حد يتوقع من قريش انه سينزل على جيش ابره جيش الفيل جند من السماء حد يتوقع هذا الكلام طب انت تتوقع الان ان ربنا يرسل على اليهود في فلسطين طر ابي هذا في عقيدتنا لكن يغيب عن كثير منا ان الله عز وجل قلوب العباد بين اصبعيه يقلبها كيف يشاء فيقدر ربنا سبحانه وتعالى على هلاكهم لكن الله عز وجل في هذه السورة سوره الفيل يلفت انتباهنا قلت لك انذا اسلوب التفات في البلاغ يسمون اسلوب التفات يلفت انتباه النبي او يلفت انتباه الامه في شخص النبي وهذا قول الجمهور المفسرين الى قضيه عظيمه جدا وهي قضيه استدامه النعمه بالمحافظه عليها بشكر الله تبارك وتعالى ويلفت انتباههم إلى أن الله عز وجل يدفع الظلم عن المظلوم ولو كان كافرا مش هم أهل مكة كانوا كافرين لكن كانوا مظلومين ويلفت انتباهنا ايضا إلى أن الله عز وجل قادر على نصر خلقه الضعفاء بشيء لا يخطر ببالهم إذ قال تعالى ويرزقكم من حيث لا تعلمون رزق؟ هذا الجند رزق من الله تبارك وتعالى إلى اهل مكة ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل يعني ايه ابابيل ما معنى ابابيل جماعات متكاثره ترميهم بحجاره من سجيل قيل سجيل وادي في جهنم وقيل سجيل اسم من اسماء النار فجعلهم كعصف ماكول قيل كباقي الطعام اذ تاكل منه الانعام عزك الله يعني اذا اكلت الانعام من الحشائش فتبقى أشياء منها ضعيفة وقيل العصف المأكول هو ما يخرج عزك الله من براز الانعام من براز الانعام فضلات الانعام يعني على هيئة قطع يعني تلاقي مثلا ايه الله كده ايه فضلات الغنم أو الانعام الجمال أو ما شابه ذلك تجد فيها كده ايه شعيرات ضعيفة جدا من التبن المدروس وقيل العصف المأكول هو التبن إذ درس يعني إذا درست الأعشاب وأصبحت تبنا فهذا يسمى عصف لكن الراجح العصف المأكول هو الشيء الذي أكل ثم خرج كما قال الشيخ الشقيق رحمه الله ثم خرج من الدبر فالله تورق تعالى أهلك هؤلاء الجند فجعلهم كإيه كشيء أكل ثم خرج بعد ذلك من إيه من الدبر عزكم الله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 اي هذه القبيله العظيمه المتكاثره من حيث العدد العظيمه من حيث الـ الـ الـ الـ الـ السمعه عند العرب جميعا في اجيال العرب هذه القبيله المتكاثره العظيمه ليست عندنا اعظم من جيش الفيل وليست اقوى من جيش الفيل لإلاف قريش إلافهم الا يذكرون جماعاتهم اذ كانت ترحل الى الشام صيفا وإلى اليمن شتاءا في أمن وأمان وسلم وسلام بل أعظم من هذا كان العرب يغير بعضهم على بعض في الأشهر الحرم وفي غيرها فتجد قبيلة فلان دخلت على قبيلة فلان في وقت متأخر من الليل أو في وقت الظهيرة والناس نائمون فيقتلون النساء والأطفال ويأخذونهم غنائم ويأخذون أموالهم وأنعامهم وذهبهم وفضتهم فالله تبارك وتعالى لم يجعل هذا في قريش وهي كافرة بسبب إيه وجودهم حول البيت بسبب وجودهم حول البيت فقال لهم أمناكم من بطش الباطشين ومن كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن قتال المقاتلين مرة عند جيش الفيل ومرات أخرى وأنتم ترحلون إلى الشام وترحلون إلى اليمن ألا تذكرون هذه النعمة العظيمة نعمة الأمن ولذا أنا قلت لك أن سورة الفيل مرتبطة بآيات سورة النحل سورة العنكبوت قال تبارك وتعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فرد عليهم رب العالمين اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه رحلتين هاتان الرحلتان يجبى إليه ثمرات كل شيء من الشام واليمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وقالوا إن التابع الهدى معك نتخطف من أرضنا لن يكون هناك أمن ولا أمان إذا التزمنا بشريعة الله عز وجل كما يروج الآن الضلال والمنافقون والماكرون والحاقدون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تعزنا نطبق القرآن دستور والسنة نحكمها فيها بيننا الناس تسمت فينا هل سنحارب أمريكا بالقرآن والسنة؟ وهل سنحارب الغرب واليهود بالقرآن والسنة؟ نحن لن نحاربهم إلا بالتقدم في العلم الحديث بال بالنووي والهيدروجين والنيتروجين والأشياء دي لا نحن سنحاربهم اولا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمنا لها وبعلمنا بها وبتطبيقنا لما فيها من أحكام وبالتزامنا بها ستأتي خيرات الدنيا والاخره وعلم الدنيا والاخره بإذن الله عز وجل بتطبيق كتاب الله وسنة رسول الله أو لم لهم حرمآ أمنا؟ أي إذا كان رب العالمين قد أمن قريش حال كفرها بسبب وجودها حول البيت، فكيف لو آمنت برب البيت؟ هذا هو المعنى. إذا كان وجودكم حول البيت وأنتم كافرون، كان هناك أمن وأمان وإطعام. يجب إليه ثمرات كل شيء. فكيف إذ آمنتم برب البيت؟ ده سيدنا إبراهيم قال لنبي لربه سبحانه وتعالى. قال عليه السلام. وارزق أهله خد بالك من كلمة أهله دي أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ايه قال ومن كفر أي وأرزق من كفر وأرزق من كفر فقال الله تبارك وتعالى وعز وجل يذكرهم برحلة الشتاء والصيف ويذكرهم بنعمة الطعام والشراب ومكة يعني لعلكم سفرتم إلى الحج والعمرة بها ما بها من حر شديد يعني حول البيت لن تستطيع ان ترى شجره الى الان حد كان في مكه قريب في عمره ولا في زياره لن تستطيع ان تجد شجره قريب من البيت الان حر شديد جدا لن تنبت فيه شجر ومع ذلك يجبى اليه ثمره كل شيء وحجر اسود صلد لا ينبت فيه نبات ومع ذلك يجبى اليه ثمره كل شيء مع ارتفاع الجبال وعظمتها وبهرجتها إلا أن الله عز جل امن قريش فذكرهم بهذه النعمة العظيمة نعمة خروج إبرهة وتقتيل جيش الفيل وبنعمة الأمن والأمان بسبب وجودهم حول البيت فلا يغرنكم اجتماعكم ولا إلافكم ولا ائتلافكم فالله قادر على أن يهلككم فلتؤمنوا ولتؤمنوا برب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وامنكم ها؟ من خوف. يبقى الارتباط بين آية الفيل أو سورة الفيل وسورة الإلاف سورة قريش من حيث الألفاظ أن كأنهما سورة, سورة واحدة. حتى أن بعض العلماء هذا قول ضعيف وهذا موجود في مصاحف بعض الصحابة أن سورة قريش هي وسورة الفيل سورة واحدة. يعني في مصحف عبد الله بن مسعود وغيره سورة قريش وسورة الفيل سورة واحدة. ما فيش تجزئ بينهم. مرت له لأنه... تفضل هو سؤال واحد سؤال الثاني هذا هو سؤال الأول اي الاجابه ستكون واحده انا قلت يا اخواننا ان الله جل امنا قريش بسبب وجودها ايه حول البيت ومن دخله كان آمنا فالعرب حرموا البيت وحرموا القتل فيه وتقطيع شجره أو ما ينبت فيه وحرموا الصيد فيه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم طب من أين أتوا بهذا الكلام من شرعة إبراهيم لأن الله عز وجل إلى إبراهيم وإلى الأنبياء بعده اسماعيل وإسحار وغيرهم ومن دخله كان آمنا فهذه عقيده حتى عند اليهود وعند النصارى ان الكعبه من دخلها كان امنا حتى عند اليهود والنصارى يا اخوه الكعبة من دخلها كان امنا وهذا في شريعه موسى وشريعه عيسى خدت بالك ومن دخله كان امنا إذن الله تبارك وتعالى امن قريش هو ومن دخله كان امنا العلماء طبعا زمال الشيخنا لهما أقوال في هذه المسألة أكثر من قول يعني لكن الأقوى والأصح والمقارب للالفاظ ومن دخله كان امنا أي أمنوه بدلل أنه يحدث حوادث في مكة ويؤذى أناس كثيرون هناك فالمعنى ومن دخله كان امنا أي يلزمكم تأمينه بشرع الله تبارك وتعالى الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فهذا تعليق بسيط يذكرنا يا اخوه بنعمه الامن لعلكم تذكرون بعد قيام الثوره مباشره ما الذي حدث لمصر ذهبت نعمه الامن في يعني اسبوعين مثلا او ثلاثه وكاد الناس احنا انا من الريف كنا لا ننام الليل اي والله كنا لا ننام ابدا نخاف على نسائنا وعلى بناتنا وعلى ابنائنا وعلى دورنا وعلى اموالنا فكيف باخواننا في المدن فذهاب هذه النعمه العظيمه نعمه الامن سيبة كبرى لا ينفع مع اجتماع ولا ينفع معها اي شيء ولذا يجب علينا ان نحافظ على هذه النعمه نعمه الام بكثير شكر الله عليها اذ قال صلى الله عليه وسلم والحديث حسن من اصبح امنا في سربه امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها فلنحافظ على هذه النعمه بشكر الله عليها نعمر اوقاتنا اوقات الأمن بطاعة الله عز وجل هل وأنت خارج إلى صلاة الفجر ليلا هل يمنعك أحد من الصلاة ها يمنع إخوانك من الصلاة في فلسطين هل يستطيع إنسان أن يصلي في الأقصى الآن لا يستطيع يمنعنا من الصلاة هناك إخوانك في العراق اهل السنة في العراق؟ في طهران لن يستطيع أن يصلوا في مسجد في إيران نعمه الامن مسلوبه فلنحافظ عليها اهل مصر بشكر الله عز وجل عليها اما عن سوره الكوثر وهذا ايضا تعريج سريع باذن الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى طبعا هناك مقدمات اخوانا يعني ما اردت ان اتكلم فيها اعتقد ان اخواننا اتكلموكم فيها وانتم يعني بفضل الله عز وجل تعلمون منها الكثير وهي مبادئ التفسير واصول التفسير وقواعد التفسير واقسام التفسير ومدرسة التفسير وأشياء في التفسير نفسها هل البسمة آية من القرآن الكريم أو آية في الفاتحة فقط أم هي آية من فواصل بين السور؟ كل هذه الأشياء في التفسير أو مقدمات لابد أن نعلمها كذلك هناك باب عظيم من ابواب التفسير هو باب الرجال علم الرجال في التفسير وهذا أظنكم يعني تدرسونه مع إخواننا طلعيد وغيره. تفضل. المقدمات الدين والله إذا لم يرفع عنا التكليف من فضل الشيخ عادل سنعرج على هذه الأشياء بالتفصيل بإذن الله عز وجل وإن كان تفصيل مجمل لأن هذه مهمة جدا قبل أن تدخل في التفسير إن شاء الله إن شاء الله فيه ملزام بإذن الله. إن شاء الله إذا رفع عنا التكليف بها شاء الله سيكون موفى من قبل اخواننا ان شاء الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر ان شانئك هو الاكبر هذه السورة سورة الكوثر السورة الثامنه بعد المئة في المصحف وهي مكونه من ثلاث ايات كما تعلمون وهي سوره مكيه ان اعطيناك الكوثر أعطيناك والعطية يا إخوة على أنواع فإن الله عز وجل لم يعطي النبي هنا الكوثر في يده ولا في الدنيا بل يا محمد وقيل أن هذه الصورة نزلت بسبب طبعا تعلمون أن الآيات لها سبب نزول والأحاديث لها سبب إيه ها الآيات لها سبب نزول والأحاديث لها سبب إيه سبب إيه لا سبب اسم سبب ايه علم المصطلح مش اسم مش سبب ورود الحديث يرد لامر والآية تنزل لسبب قيل ان هذه السوره نزلت بسبب ان بعض الكافرين قيل امراه عجوزا في مكه عيرت النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لا يولد له أو ليس عنده ولا الذكر قالت هذا أبتر أي مقطوع النسل هذا مقطوع الذريه كأنها تهون على قريش مصيبة وجود النبي يعني تعتبر أنه صلى الله عليه وسلم هذا مصيبة كبيرة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر أنه مصيبة كبيرة. فتقول لهم إيه اصبروا على هذه المصيبة فإنها مقطوعة النسل يعني إذا عاش فلن يعيش طويلاً وسيكون مقطوع الايه النسل وكذبت الامه الاسلاميه كام دلوقتي ها مليار ونصف مثلا ويزيد كل هؤلاء ابناء محمد صلى الله عليه وسلم انت لك اباء خمس منهم محمد كما يقول بعض العلماء كان الشيخ البري حفظه الله محمد عبد المنعم عبد المنعم البري يدرسنا في جامعه الازهر يعني ماده اسمها الثقافه الاسلاميه فكان يقول يا ولدي ان من الثقافه الاسلاميه ان تعرف اباءك واجدادك فليس لانسان اي نصيب من الثقافه الاسلاميه إذ لم يعرف شيئا عن ابائه واجداده اقول لك من انت لا تعرف انت ما تعرف اباك يبقى اين ثقافتك ما عندك ثقافه ابدا فيقول من ثقافتك ان تعرف اباك واجدادك ولك اباء خمس آدم حواء وأبوك وأما الاب الروحي لك فهو محمد صلى الله عليه وسلم ليس أبوك من النسل يعني فهي قالت أن محمد هذا مقطوع النسل هذه المرأة العجوز أو قالت قريش إنا أعطيناك الكوثر أذهبت همه صلى الله عليه وسلم وأذهبت غمه الحقيقة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يحب الولد ويحب أن يرزق الولد ولكن الله عز وجل خلقه يتيما لا أخ له وخلقه أبا لا ولد له ذكر يعني لا ولد له ذكر من صلبه إنما أبناء الذين جاءوا من صلبه عن طريق فاطمة رضي الله عنها حسن والحسين رضي الله وتعالى عنهم أجمعين فأنزل الله نعم أنا أقصد يعيش أو عاش يعني لم يعيش من صلبه أحد من الذكور فأنزل الله هذه الآية بردا وسلاما قال انا اعطيناك الكوثر طب أنا أنت بتقول لي أو أنا بعيرك ولكن أنت ما عكش فلوس أنت لن تستطيع أن تغير شيء في هذا البلد ما عكش وظيفة أو ما عكش فلوس تغير بها ما عكش مدة ما عكش قوة تغير بها ثم واحد يقول لك لا ما تخافش دعك من كلام هذا سنعطيك دولة أخرى في الهند أو في السند او في الصين. لا ينفع الكلام دا يا خن. هو أنت ما معكش هنا أو ما عشان أعطيك أعطيك في مكان آخر بعيد لن تصل الوصول إليه الآن. فليس لك ولد. وأنت تقول لي إن أعطيناك الكوثر. هذه آية عجيبة في كتاب الله تبارك وتعالى إخوة. إن أعطيناك الكوثر. آية محمد. لا تنظر إلى أبنائهم ولا إلى أموالهم ولذا قال الله تبارك وتعالى في ايتين في سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ايش أولاد قال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم فالأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى يعوض الدنيا يعوض الأبناء ويعوض الزوجة ويعوض الصحة فقال له انا أعط الكوثر والكوثر كما تعلمون نهر عظيم في الجنة جعل الله جعله الله عز وجل كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل أن الكوثر نهر وقيل هو حوض أو بئر والراجح أن الكوثر نهر عظيم نهر عظيم وعلى حافته حوض عظيم أيضا أكوابه كما تعلمون عدد نجوم السماء يسقي بها النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين من أمته فصل ربك وانحر أيا محمد دعك من كلامهم فنحن قد أعطيناك الأخرة والأخرة أعطيها النبي برغبته لا لم تفرض عليه تخيل جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وقال يا محمد إني رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم فإن شئت جعلت لك جبال مكة ذهبا وفي حديث آخر قال له جبريل يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لك أترضى أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا قال بل نبيا رسولا عبدا فهو الذي اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون له أن تكون له الآخرة وليس له في الدنيا من نصيب. ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال والحديث بالصحيحين مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فقال له رب العالمين وعوضه بالآخرة عن الدنيا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر المأمور به يقول الشيخ المأمور به إقامة الصلوات المفروضة فصل لربك وانحر هذا قول بعض العلم قال لا فصل لربك أي قيام الليل أي أن الكوثر في الجنة والجنة إذا أردتها فإنما يأتي هذا بإيه بقيام الليل إيه الدليل عليك هذا الكلام قوله صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن سلام وهو في صحيح مسلم وغيره ان النبي اول ما دخل المدينه قال يا ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام وقد قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اذا يا اخوه فصل لربك المقصود به انت طبعا ملتزم في الامتحان بالكتاب ملتزم بالكتاب المقصود من الآية أو من الامر هنا اقامه الصلوات المفروضه وانحر يقول الشيخ كان كان ناس يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان تكون صلاته أن تكون صلاته ونحره له وحده قال قتاده وعطاء وعكرمه وثلاثتهم من مدرسة ابن عباس هما صلاة العيد ونحر الأضحية وهذا أرجح الأقوال أو أبينها وأظهرها في الآية فصل ربك أي صلاة العيد وانحر ضحيتك لله عز وجل إذ أنهم كانوا في وقت العيد يصلون قبل البعثة عند الكعبة للاصنام ثم ينحرون لها الـ الـ الهدي فأمر الله نبيه أن يصلي العيد وأن ينحر الهد فهذا أبيض الأقل اوضحها ضحى وإلا فقول أكثر المفسرين فصل لربك أي كثيرا أي أكثر من الصلاة من السجود وأكثر من الذبح لله تبارك وتعالى كي تنال الكوثر قال الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبثر شانئك الشانئ هو المبغض الكاره الحاقد الحاسد الشانئ يا إخوة هو المبغض الكاره لكن عن حقد وحسد يعني مش بيكره بس ولا يبغض بس لا ده حقد وبغض خارج عن ايه عن حسد وحقد قال ان شانئك اي يبغضك هو الذي لا يبقى ذكره بعد موته هذا الحاقد الحاسد الكاره المبغض هذا الشانئ يا محمد هو الذي سيموت وإلا يا إخوة لم يصح في أثر أبدا ولا في سند أبدا لم يصح أبدا ذكر اسم هذه المرة التي تكلمت وهذا من الإعجاز في التفسير أن هذه المرة قالت إن هذا محمد الذي كدتم أن تطيش عقولكم من الحقد والحسد عليه والبغض له هذا مبتور هذا مقطوع الناس هذه المرأة لم يصح في أثر أبدا لا مفوع ولا موقوف أبدا خالص ذكر اسمها خالص وهذا من الإعجاز إذ قطع الله عز وجل ذكرها وإن كانت هي أو غيرها يعني من قريش قطع ذكر الإيه الشاني هذا ذكره مقطوع بعد الموت اما انت فذكرك يا محمد موصول موصول ذكرك موصول موصول حتى ان الناس في الاخره الذين لم يروك ابدا ما تقبلك كاليهود والنصارى وغيرهم من الامم يعرفونك بالصوت والصوره فيسمعون صوتك وانت تتشفع للامه عند الله عز وجل ويعرفون صورتك فكان صوره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفرت في أذهان الناس وعقول الناس وهذا من أعظم علو الذكر قد فلان تابل فلان وقولك أنت مش فكرني ولا إيه تقول له الزال ده أنت صورتك محفرة فيه في دماغي أنساك الزال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الله عز وجل له ذكره فقال ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فذكره مرفوع صلى الله عليه وسلم ان شانئك هو الابتر قيل ان هذا القائل رجل فقال الشيخ الابتر من الرجال الذي لا ولد له لما مات ابن للرسول صلى الله عليه وسلم قال احد المشركين انه ابتر فنزلت هذه السوره إذن الابتر هو اي مقطوع النسل سواء بقى من الرجال او من النساء او من البشر او من الجن او من الانس او من غيرهم من قلت لك هو العاصب نوال او امراه عجوز هو لم يثبت ابدا في سند انه فلان كل هذه الاقوال يعني اقوال ضعيف يعني في اقوال قالت انها امراه عجوز واقوال قالت انه ابو وأقوال واقوال قالت انه العصب نوال واقوال قالت ابو سفيان واقوال اخرى كثيره جدا لكن لا يصح منها شيء هذه السوره العظيمه يا اخوها سوره الكوثر جاءت بعدها سورة البراءة الصغرى في القرآن الكريم هي سورة الكافرون وهي براءة من الله عز وجل ومن رسوله من الكافرين ومن دين الكافرين جاءت هذه السورة سورة الكافرون خذ بالك أولا ترتيب السورة في القرآن الكريم هذا توقيفي ولا غير توقيفي يعني شيء لا يتغير ولا ممكن أن فيه ها؟ نعم توقيفي لا يصح اللي... طيب من رتبه هذا ترتيب الآيات أنا أتكلم عن ترتيب الصور من اللي حط الكوثر بعد المعون والمعون بعد الإلاف والإلاف بعد الفيل النبي صلى الله هل لديكم اخوال اخرى سيدنا ابو بكر ايوه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا ابو بكر طيب احنا برضو ريت نقرا في اصول التفسير للشيخ ابن عثيمين سهله خالص كده وتوضح لنا الاشياء سهله جدا ترتيب هذه الصوره يا إخوة بعضها توقيفي من الله عز وجل وبعضها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها من ابي بكر وبعضها من عمر وبعضها من عثمان وبعضها من علي خلاص كده لانه حدث ترتيب المصحف على فترات كثيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه ضع هذه السوره او هذه في السوره كذا وضع هذه السورة بعد سوره كذا حط السوره دي بعد السوره دي ثم يعني لم يكمل المصحف على هذه الهيئه المتناسقه الان إنما جاء أبو بكر فأكمل بعضه ثم عمر ثم عثمان على هذه الهيئة لكن لم يجمع في مصحف متناسق منقوط بان فيه المعجم من المعرب إلا في عهد علي على يد أبي الأسود الدؤلي وغيره فهذه السورة سورة الكوثر جاء بعدها سورة الكافرون وهي سورة البراءه الصغرى طبعا سوره براء الكبرى ايه اللي هي سوره براء سوره التوبه جاءت بعد هذه الصوره كان الله عز وجل يعني يدفع نبيه دفعا بعد دفع في سوره بعد سوره الى الاخره والى عدم الرغبه في الدنيا وإلى ان يبرأ ويتبرأ من الكافرين ومن عبله الاصنام ومن امثالهم واشبههم الى ان يصل الى الايه الى الجنه باذن الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأسأل الله عز وجل أن أرزقنا وإياكم علما نفعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسامحونا فنحن لسنا لأهل الكلام أعطين. أزاكم الله خير وبرك الله فيكم